بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتر السعادة بقى هي رحت البالة هي الطمأنينة هي ذاق طعم الإيمان ايه بقى؟ من رضي بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا استنى بقى استنى وخلينا نفكر كده في المعنى ده ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه انت راضي؟ اه راضي طب الموضوع الفلاني اللي كان نفسك فيه ما حصلش كان نفسك في شوية فلوس ومددش ابتلك ربنا بمرض وكان نفسك ما يحصلش معاك البلاء ده راضي برضو مش فارق من راضي بالله رب وبالإسلام دينا كل أوامر ربنا وشرعه انت راضي بها يعني لما تعرف ان الشرع ربنا انك انت لازم تلتزم بالصلواتك في الجماعة مثلا يا رجال راضي طب وصالة الفجر أخبارها ايه ولما هي تعرف ان الحجاب ده فرض عليها وما بتتحجبش راضيه وهكذا بقى وكل ما تعرف حاجة من احكام الشرع اللي انت عارف ان انت بطوع فيها يبقى فين بقى الرضا بالاسلام دينا وراضي بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا طيب فين سنته في حياتك شو احنا بضيون به وبنحبه اكيد يبقى فين هو في قلوبنا سنته فين في حياتنا تعالوا نتأمل كده الايات دي سلطة الضحى ربنا يقول للنبي فيها ايه ولا سوف يعطيك ربك فيه فترضى استنوا بقى. اول صورة بيقول ايه والضحى الضحى ده اللي هو امي وقت اللي هو من بعد الفجر لغاية الظهر الشمس بتبقى عاملة فيه ازاي؟ بتبقى ظاهرة اوي مش كده وقت النهار والضحى بعد كده يقول والليل اذا سجد يجي بعدين الليل ما ودعك يا ربك يا ما ماقلة عارف دي معناها ايه؟ إن انت تبقى الدنيا واضحة قدامك زي الضحى وتبقى مشيت شوية أكيد كلنا معدت على الأيام دي عدت عليك في رمضان عدت عليك في عمره لحظات إيمان جميلة كنت عايشها الدنيا كانت واضحة فيها وبعد كده جت ظلمة الليل جت لأيام تاني وعادت ريمة لعادتها الأديمة ورجعت تاني للمشاكل والمعاصي والمخالفات صح والليل إذا سجع ما وضعك ربك ما قاله بس هو برضو ما سبقش حتى هو بيفتريك بيرحمك وانت مش داري وهي دي المشكلة ان احنا مش فاهمين ليه ربنا بيعمل معنا كده ان الله يبتلي العبد ليسمع امينه شافت قلبك شرد غفلت عنه لازم تبقى فيه قرصة وغان عشان تفوق بس انت مش راضي انت مش عايزها كده انت مش عارف ايه اللي جواك هو لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم الحاجات دي كلها تظهر دي انسى انسى إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم هو بيتطلع لجواك وهو شرط دخول الجنة إيه؟ إلا من قطى الله بقلب سليم فقلبك مش سليم وإنت مش شايف طيب أبعت لك إيه فوقك كل واحد بتفوقه حاجة ممكن واحد ربنا يفوقه بنعمه بس مش أكتر الناس بتشكر نعم ربنا ربنا قال وقليل من عبادي الشكور نعم نعم نعم تلاقي الإنسان من هنا ينسى كده ينسى ينشغل بالنعم عن المنعم انما البلاء ما خلاص بقى اعمل اللي انت عايزه مفيش حد هيكشف عنك السوء ده الا هو انت عارف كده محدش هيشفك من المرض ده الا هو محدش هينجيك الا هو ففي اللحظة دي بتقول له يا رب وبتطلع اللحظة دي انت بترجع له تاني عرفته ليه ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال والله ما كرهك مستعيبك بس أنت غافل ومش عارف بيحبك كل اللي بيحبني على إيه عملت إيه أنا علشان يحبني أنا يعني مش مركز قوي يعني أنا إنسان على قد حالي في طريق ربنا حتى يوم ما وخلك مسلم عملت لها إيه دي دفعت لها إيه دي يبقى اصطفاك واللي لا اصطفاك النهاردة وانت عاد بتسمع الكلام ده وفي ناس تانية بعيدة وشاردة ومش مركزة خالص اصطفاك يبقى ما ودعك وما قال الرشدة بتبتلي من هنا بقى ولا الاخرة خير لك من الاولى انت انشغلت عني ليه؟ عشان الدنيا شدتك عشان حسيت ان انت هتتخلت في الارض لما لي هتعرف ان اللي انت كنت مشغول بيه ده ما يسوش حاجة ايه ده اللي يشغلك عني؟ ولا سوف يعطيك ربك فترضى حيرضيك بس ارضى انت الاول عنه عشان يرضى عنك قاله ايه علامة رضاه عنك رضاك عنه عايز تعرفه ربنا راضي عنك ولا لا شوف انت في قلبك انت راضي عنه ولا لا انت راضي عنه هو ده السؤال اللي انا عايز النهاردة كل واحد يطلعه من قلبه ولو فيه في قلبه شيء اتجاه ربنا سبحانه وتعالى يطلع دلوقتي